بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود اتل اصحاب الاخدود ان النار ذات الوقود اذ هم عليها قرود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقوم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد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 వెల్లహు మూరో ఇహిశీతో బెల్హు అకు